من كان يريد العاجل تعجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنما يصلها يصلها مذموم مدحورا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 وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا أُنْزِلَ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَلَلْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا لَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ رفت قعود مذموم مخذول وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغ النعيم تَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لهما جنا حذل من الرحمه وقربت حمهما كما رب ياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم اِن تَكُونوا صالِحين فإِنَّهُ كانَ لِلأَوَّابين غَفوراً وَآتِ ذَا القُرْبى حَقَّهُ وَالمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبيلِ وَلا تُبَذِّر تَبذيرا إِنَّ المبذرين كانوا اخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا